خَلَقَلَ بَو السَّموكِ العول أَرحرَان عَ الْ شِ الستَوَى لَ مَا فيِي السَّمواتِ وَمَا ف الَْرض وَمَا بَينهُ مَا وَماَا ت تحتَ السَّر وَإِن تَجَارُ بِالقَوْونِ فَإِنهُ يَعلَمُ السّرُ وَأَخْفَ الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى وهلتاك حديث موسى اذ راى نارا فقال لاهلهم كونوا فقال لي اهلهم كونوا نارا لعََ آتكُمْ مِنهَا بِقَمَسِنَا وَجدِدُ عَلََّ لِعودَ فَدَمنم م تَهَا لُود يَ مُوسَ إِني يَ أَنَ رَبّكَ فَخخْلعنَ عَلَْ فَخْلعنَ عَلَكَ إِكَ وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى